ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وَما تَدر نَفْسُون بأَي أض تَموت وَما تدرين نَفسُون بأَ أضين توت إِ اللهَّ عَم خَبير